اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلات والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم